وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 ثم توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إِلَّا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديم وأحاط بما لديم وأحصى كل شيء عددا.